إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ أَلَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ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 الله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم ترو كيف خلق الله سبع سموات طبقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا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 ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سباعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيرا